من الله الرحمن الرحيم يصر إخوانكم بموقع مسجد عبد الحليل من أهل السمة أن يقدم من لكم آم. الحق والباطل وإنه لا يشك أن يشكل الحق والباطل على كثير من المسلمين وعلى عموم المسلمين ولكن المؤلم أن يحدث ذلك وأن يوجد ضمن أبناء دعوة قد وضع شعارا وظلت التترنات أن طلب العلم هو مطلب استراتيجي أو بناء وكان استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه. فهذا حقا هو المؤلم فكما نقول ليس الأمر وليس الإشكال أن يشتري الحق والباطل على من لم يتبن طلب العلم تداً كهدف من أهداف دعوتهم وكأولوية من أولويات. دعواتهم. ولكن المؤلم أن يشبه الحق والباطل على إباء هذه الصحوة التي أطال ما أفعت هذا الشعر أن طلب العلم هذا استراتيجي أو مطلب من أهم المطالب في أولياء هذه الدعوة. في الآية الأخيرة تذكرنا أثر علي بن لقبي النضي الله عنه مقاطبا كميم بن زياد قائلا إنما الناس ثلاثة نفر إنما الناس ثلاثة نفر فعلم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع أدباع كل ناعق لم يستضيعوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وتيح فكان من المؤلم أن يكون حال أغلب المسلمين أو كثير من المسلمين في الآونة الأخيرة أن يكونوا من الصنف الثالث ولكن الأكثر إيلاما والأوقع في النفس أن يوجد من بين صفوف هذه الصحوة من يوصف بهذا الوصف أن يستجيب لكل ناعث وكل زاعة من هنا ومن هنا فمن يتحدث عن الديمقراطية والدولة المدنية يجد من يستجيبون له ويجد له أدباعاً. ومن يبكي على أطلال الاشتراكية البائدة يجد أيضا أدباعا له ولا يعدم أن يجد مناديا ينادي للعواته حقا ان ما المنا أكثر ما نراه في كلام ابناء هذه الدعوه من تذبذب والشك فيما هم عليه وإن كانوا متفاوتين لانصرح بذلك ومضر لله كانوا متفاوتين بين مصرح بذلك ومضر لله ما سمعناه وعايشناه شباب كان من أن ان يكونوا امثله الدعوه الذين يذبون عن مطيقها وعن استراتيجيتها أمام كل الناس فللاسف وجدناهم عبئا على الدعوة يتلمسون الفتوة من هنا ومن هناك لا يعلمون لهم موطفا ولا يفعلون في هذا المواقع في هذه الأزمة التي كنا في أمس الحاجة فيها إلى من يفهم ويتبنى مواقف هذه الدعوة لولا أن يسر الله لنا هذه الثلة المباركة التي ما زالت تنادي قبل هذه الأحداث وبعدها ومنذ النشأت لولا رياص الله لنا هذه الدولة المباركة التي ما زالت نادي، هلوم على الاجتماع والاختلاف هلوم على دراسة أحداث هذا الواقع وكيفية معالجته، أن تعالوا إلى كلمة سواء، فبيت، فبيت هذه الآيات مدى عمق فهم هذه الدولة لهذا الواقع. وأنهم كانوا أكثر الناس انفعالا بهذا الواقع وأكثر الناس تفاعلا مع هذا المجتمع فأصدروا لنا البيانات التي وضحت رأي الدعوة في هذه الأحداث الجسام عن عقدة المؤتمرات توضح رأي دعوة ونوطفها من الأحداث بل وعلى أرض الواقع رأينا مدى تجربهم مع المجتمع فلن يكونوا فقط منظرين يجلسون على المقاعد وينظرون بهذه الكلمات وفقط ولكن كانت لديهم الآليات التي يطبقون بها هذه البرامج على أرض الواقع كانت لديهم الآليات التي يطبقون بها هذه البرامج التي يتبنونها على أرض الواقع ولكن ظل هناك من يريدون أن يصطروا في الماء العكر. فيلقون الشبهات على أثناء هذه الدعوة المباركة محاولين سلفهم عن ألمتهم وعن علمائهم فمن قال أين كنتم وقت المظاهرات التي أحدثت التغيير ومن قائل ظهرتم بعد أن استدبى الأمر لتتسلقوا على الأحداث وتحاولوا ركوب الموجة لإملاي طلباتكم وجني سواء تغيير لن تشاركوا فيه أصلا ومن قائل هذه دعوة ذات مرطف متذبب وفتاوى متضاربة فمن قائل شارك ومن قائل لا تشارك ومن قائل الأقبل ومن قائل الأدبر ومن قائل هل هناك تغيير في التغيير عند السلفيين وهل تستخدم المظاهرات السلمية وشاركوا فيها مستقبلا ومن قائل كل الاتجاهات على الساعة من علمانيين ومدنيين وبعاتنا يا دولة مدنية ومن إخوان وغيرهم قدموا عمل تشمل برامجهم في الفترة المقبلة مع عدا السلفيين فهل هناك تصور سياسي أصلا عن المرحلة أم أن التصور كالعادة سيكون أجموع من الفتاة والمتضاربة فلما وجدنا الأمر كذلك قلنا والله لنشفين غليلهم بغالب فدعونا شيخنا أن الله له به لعله أن يجيب لنا عن هذه الأسئلة وعن غيرها فمع كلمة الشيخ أبو يحيى خالد المنصور حفظه الله للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها فليتقدم مسددا وفقاً إن شاء الله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 يا أيها الذين آمنوا تقو الله حق تقات ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها واتم منهم رجالا كثيرا ونساء وتق الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديلا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فعل ثوبا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في فرنا أما بعد كيما نحسن أن نتألم فنحسن أن نشتكي لابد من إدراك لواقعنا حتى نتعلم كيف ننادي بالتغيير حتى نحسن أن نتألم فنحسن أن نشتكي فيحسن أطباء قلوبنا من علمائنا ومشايخ التعوة المباركة أن يجيبوا على هذه التساؤلات التي تترجم ترجمة صحيحة عن. ألم وقيل المسلمين دملة وألم أبناء الصحوة على وجه الخصوص، مما نشتكي مما نفألم وما الذي نريد أن نغيره هل هو ما ألم بالناس شبابا مشيبا من ضياع فرص العمل هل هو ما ألم بالأمة من نزيف الأموال الذي لا يتوقف عبر عقود عدة هل هو ضياع فرص الأجفائث وضائث ونحوها هل هو ضياع روية أمة الإسلامية أم ماذا يكون الأمر الناس الآن في حالة أشبه ما تكون بحالة استكرار الذي تحت وطأة المخدر لا يدري ما يشتكي ولا يحسن أن يشتكي لا يحسن أن يتألم نعم ضربنا مثال إنسان يشتكي من ألم يؤرقه ولا يريحه يخفضه عن عمله لا يهنيه بنوم ولا مأكل ولا ملبس ولا مسكن إلا أنه لا يستطيع أن يتألم ألما واضحا، فلا يشتكي شكوى واضحة. وبناء على ذلك يذهب الطبيب ويبدأ يشتكي. أنا مش مستريح. طيب يا حضرتك بتشتكي من إيه؟ والله مش عارف. أنا مش مستريح. طيب أقولي إيه اللي تعابك عشان أدر أوصل معك لحد عموما أنا مش مستريح. طيب أعطيك حاجة تريحك مسكن ياتي في بعض الوقت مخدر يكفي قد يكفي في بعض الوقت لكن تنهن عوني جهان الداء. هل تحصلنا وتمثلنا شفاء عبدا هذه مشكلة الأمة الناس لا يحسنون أن يتألموا الناس لا يحسنون أن يتألموا شبابا وشيبا؟ فانتجوا لهذه هذه المسألة قد أسألت من قضيه وما الأمر الذي تريد تغييره؟ ماذا تريد تغييره؟ ما الذي تشتتي منه ما الذي يؤرق مضجع ما الذي يؤلمك قد وقالبا ما الخط ما الشكوى إذا ما أحسن المريض الألم وأحس بواقع شكواه أحسن التشكيل فانتبه الطبيب إلى شكواه فوصف الدواء المناسب لهذا الدائم المناسب وتماثل المريض شفاء بإذن الله رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى هذه مشكلة عامة كل الناس متفقين أن هناك مشكلة ولكن قليل من يحسن أن يتشكاه كل الناس متفقون على أن الأمة تتألم ولكن قليل من يحسن أن يتألم فنحن لا بد لنا من وصفة مختصرة بين هذه هذه الأدابة على هذه الأسئلة لمنظر ماهية شكوانا. إننا نشتكي من انتفاض دين رب العالمين عن أرض الله عز وجل في بلاد العالمين. إننا نشتكي انتماءنا للإسلام مع نهضة وضياعه في حقيقة حياة الناس واقعا. إننا نشتكي تنحية لشريعة رب العالمين من أرض العالمين. إننا نشتري تعطيلا للسيادة الله عز وجل على أرض الله هذا هو أصل ذلك ولذلك لابد للعاقل أن يفرق بين العرض والمرض لابد للعاقل أن يفرق بين العرض والمرض سوء إدارة في بلاد المسلمين عرض من أعراض ضياع الشريح نذيف الأموال الذي لا يتوقف منذ سنين عرض من أعراض تعطيل السيادة الشرعية لرب العالمين عز وجل ضياع فرص الشباب في العمل وفي توظيف الكفاءات عرض من أعراب ذلك المرض الخطير الفتاة ألا وهو أننا ننتمي إلى الإسلام اسما ولا نتحقق بهذا الإسلام موضوع هذا الأمر باختصار. إذا أردنا أن نغير فالذي نريده أن نعود إلى شريعة رب الأرض والسماء الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي يعلم دواء أدوائنا هو الذي خلقنا الذي اتلانا بذلك هو الذي أراد منا أن نقوم بإقامة شرعه ودينه في خاصة أنفسنا وأن نطالب الدنيا من حولنا بأن تقيم شريعة ربنا سبحانه وتعالى فإذا ضاع الإيمان فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيدين كما قال القائل إذا ضاع الإيمان فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيدين نبي محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج يدعو الناس كسائر انبياء الله جل وعلا ان عبدوا الله واشتنبوا الطبور ما وعد الناس بوضائح ولا وعد بتحسين مستوى المعيشة ولا دعا الى تزويج العوائد مثلا ولا دعا الى تجهيز فرص للعمل واضرار الاموال والارباح على الشباب والشيوخ ما دعا الى ذلك بل ما كان خلاف هذا الامر ما كان خلافه سببا لتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن نشر دعوته في أحلة الظروف يأتيه الصحابة رجى الله تعالى عنهم وعرضاهم فيشتكون إليه صلى الله عليه وسلم حالهم وفقرهم فيجيب إجابة الوافق بربه صلى الله عليه وسلم أيها الناس ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين كانوا من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكم كما أهلكتهم ليس هذا دعوة إلى الفقر ليس هذا الحديث دعوة إلى الفقر ولا تقنينا للواقع الأليم ولا تكريسا لأنظمة ولا دفاعا عن أناس حاربوا الله ورسوله ليلة أبدا ولكنه ضاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليس الخطب بإضاءة فرص العمل ليس الخطب بتعطيل تنمية الثروات على الوجه الصحيح ليس الخطب بعدم توفير الشرط العمل والمساكن والوظائف ونحوها إنما الخطب كل خطب نحن نريد أن يحكم الله تعالى فينا هذه حقيقة شكوانا لماذا؟ لأن الأمر باختصار أننا في واد وشريعة الله في واد آخر لذلك كان من جملة مطالبات الدعوة السلفية في مصر خاصة وفي العالم الإسلامي كله وهي دعوة تطبق أرجاء الأرض بفضل الله وحوله وقوته كان مطلبها عودوا إلى خير الهدي عودوا إلى شريعة ربكم تلعى فالإسلام هو الحق ليس الإسلام حلا بديلا عن مشكلات الناس إنما الإسلام حق أصيل ليس حلا بديلا إنما الإسلام حق أصيل ويجب على المكلفين إنسا وجنا أن يدخلوا في دين الله إفواجا سواء حلت مشاكلهم الدنيوية أو سواء أحرقوا في أخديد النار ينبغي أنك فمن ينبغي أن نفهم القضية ليس الأمر إذا ما خرج فينا من ينادي بإعادة حقوق إلى مستحقيها وإلى الثال الوظائف والأموال والعطايا والهدايا أن يكون الأمر قد انتهى وإلا فالدجال سيخرج في آخر الزمان والناس أحواج ما يكون إلى الماء وزداء والكفاء والأموال والسروات إلى نحو هذا فيأتي القوم وقد أمحلوا ليس عندهم من الماء قطرة ولا عندهم من النبات نبتة يأتيهم وقد أمحلو فيرعوهم إلى أن يؤمنوا بسيادته ويؤمنوا بربوبيته ويأمر أمره ويتبعوا أمره ونهيه فما يبث إلا وينذر عليهم المطر وينبت فيهم الماء ترعو وتعود حياتهم أهنا ما تكون دارة عليهم أموالهم ممتلئة خواطر بطون حيوان حيواناتهم إلى آخر ذلك ويأتي للقوم وقد. كثرت أموالهم ودرت الضروج مواشيهم فيدعوهم إلى سيادته وإلى اتباع شريعته فاجفرون به فما يلبس إلا أن يمحلوا لا ماء ولا غذاء ولا كساء ولا ذرع ولا ذرع وهو لا يعد كما يعد كثير من أهل الأرض اليوم أن فعل كذا فسأعطيه وأمنحه لا إنما هو يعطي العطايا على التروي والفور يأتي ومعه جبل من ماء عفوا جبل من لحم وجبل من خبز معه نهر من ماء ونهر من نار تأجج من أجابه سقاه الماء البارد ومن عصاه ألقاه في النار من جاءه دوعان أطعمه من خبز من جبل الخبز ومن جبل اللحم يأتي للسماء في وضح الصيف حيث لا قذعة ولا سحابة فيقول لها أمطيب فتمتر أقلعي فتقلع يأتي للخيبة فيقول أقلعي كنوذتي فتأخذ كنوزها تتبعه كي أسيب لو طرج الدجال فينا الآن والناس يهرعون إلى كل من يؤمن لهم ويعدهم ويمنيهم وما يعدهم إلا ضرورا سأعطيكم وأمنح لكم وأفعل بكم وأحل مشاكلكم ونادى لدعوة الدجال فينا أيجد من يجيبه سيجد من يجيبه فإن أكثر أهل الأرض من يستبعون الدجال إلا القضية ليست قضية معكل ومشرب نبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه يشتكون الفقر في رذب من الغزوات وهم يصومون النافلة لله عز وجل في ليلة الخندق يحفرون صخور أرض المدينة بمعاوله الضعيفة بشدة الجوع والألم والأرق رج الله تعالى عنهم فيأتيه الرجل ويكشف بطنه لرسول الله شد عليها الحجرة فيكون جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكشف بطنه عن حجرين اثنين صلى الله عليه وسلم إنه يدير مشكلة المسلمين ويفعل حلها من داخل أرض المشكلة نبي محمد ما كان يدير دعوة الإسلام بالرموت كنترول عن طريق التأثير من بعض أو يجلس في عمليات ويخلق الدنيا من حوله أبداً كان في وسط الناس يشاركهم آلامهم صلى الله عليه وسلم ويقاسمهم جوعهم وخمص بطونهم صلى الله عليه وسلم إذ لا لابد أن ندرك واقعنا لنحسن أن نتألم فنحسن أن نشتكي. ثم بعد ذلك يسأل فائد عن منهج الدعوة السلفية المباركة تطلعتن منين كنت فين والحمد لله رب العالمين هذا السؤال في كثير من بلدان مصر على وجه الخصوص لا محل له من الإعراق لأن الدعوة السلفية ضاربة لأن الدعوة السلفية ضاربة بجذورها في عمق تريد بفضل الله عز وجل وإنما صاحبنا كان في عداد نيام لم يكن يدري أين منابرهم ولا أين مساجدهم ولا أين مواطعهم على الشبكات العنكروبوتية وغير العنكروبوتية أين نساجهم العلمي عبر عقود عدة كان في عداد النائمين ثم أفاق على ضجيج الثورة أين من أين جئتم ومتى استيقظتم وهل بعثتم من تحت الأرض أم نزلتم من السماء السؤال متوجه إليك أين كنت والدعوة يعلو صوتها في كل مكان بمنهجها الذي لن يتغير قبل ولا بعد ولا أثناء الأحداث في دشر واحد أين كنت وتراث الدعوة العلمية في, مشا... في مشارق الأرض ومغاربها يضرب بأطنابه في العالم أجمع عربيه وعجميه أين كنت أنت؟ أين كنت؟ ومتى أفضل رقادك وثباتك العميق؟ السؤال متوجه إلي ينقلب السحر على الساعر أين كنت؟ إن من ينادي دعاة الثلاثية في مشارق الأرض ومغاربها أين أنتم وأين أداركم؟ إنما ينادي على نفسه بالغفلة إنما ينادي على نفسه بجهالة الوابع إنما يتغاب ويدعام عن ضوء الشمس في رابعة النهار وإلا فلماذا اتلي هؤلاء الناس بين سجن وتعديد وإيقاف وتهديد و وإذا إن في كل صورة إن كانوا لا يتحركون ولا يحرفون ساكنا لماذا يؤذنا إذن إذا لم يكونوا يتحببون يعني أرى قدم مغالفين لمنهج الإسلام وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى لماذا يمنعون من المساجد لماذا ينحون من على المنادر الرسمية العامة إذا لم يكون لهم أثر في الناس إن لم يكن الذي يمنعهم يخاف منهم كل الخوف ويريدوا أن يقف أمام شلال الدعوة الجارب الذي يأخذ في طريقه كل من لا يوقف دين الله سبحانه وتعالى إنما الدعوة الثلاثية بملخصها هي الإسلام من ألفه إلى يائه الدعوة الثلاثية ومنهجها المبارك منهج المعصوم لا بعثمة الأشخاص وإنما بعثمة المنهج الذي هو وحي السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى سبيل المؤمنين الذي لا تشنع فيه الأمة على ضلاله هذه الثلاثية في كلمات المختصرة وإلا فالأمر في شرحها يطول ومن أراد فليرجع إلى مراجعها العلمية وإلى خطبها المنبرية وإلى دروشها التوطية المصورة ليعلم ما هذا المنهج ومن هؤلاء وما طريقتهم وما دعوتهم فلسنا بصدد الكلام عن بيان تفاصيل عليه أئمة الدعوة وما عليه الدعوة ذاتها من أصول ومنطلقات وثوارثة ومتغيرة ولكن نجيب على حسب ما يتسع له المقام على هذه الأسئلة التي دعيت الجواب عليها أين كنتم وقت المظاهرات ولماذا التخبط في موقفكم نقول أولا ثبت العرش ثم انقش. ما الذي تخبط ولماذا تخبط ثم بعد ذلك حاسب الناس أئمة دعوة حفظهم الله تعالى وأحسن مسؤولاتهم جميعا موقفهم قبل وأثناء وبعد الأحداث لم يتغير بالنسبة لما يتعلق لمسألة مظاهرات من قرأ أي بيان للدعوة من أول ساعة في 25 يناير وقبلها بأيام بل قبلها بسنين عن موقف الدعوة من وسائل دعوة المعاصرة نؤثر المسألة من أول الطريق ما حكم وسائل الدعوة المعاصرة هل هو توكيصي؟ فلا تكون إلا بنص دليل من قرآن أو سنة أم أنه اجتهادي نظري وللعقل فيه مجال دون مرجع إلى الشرع أم أن المسألة بين بين فإن وسائل الدعوة ليست من جملة المقاطب وليست من جملة العبادات المحضة والركوع والسجود وإنما الذي أمسكه بيدي الآن هو وسيلة وسائل الدعوة أسأل كل من يقول أن وسائل الدعوة لا لابد فيها من الرجوع إلى نص القرآن أو السنة مع حكم ما في يده، وما صلى مقالتك وما طبع كتابة وخط بيد ما حكم هذه الوسائل هل هي توقيفية عند العلم من القرآن والسنة على افتتاح المس؟ ها هذا اللقط الذي يسمونه بالمايك والميكروفون اختصارا، تمام؟ ها الكدر التي تصور هذه المقالة أما يتعجب طاحبها عن من نفسه وهو يقول إن ما سئ سي... إن وسائل الدعوة توقيفية ولا بد أن نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة. أو يسجل هذا الكتاب على كتاب مطلوب طبيعة الليزر مثلا او مصور على شاشات الفيديو او مصور على شبكة الانترنت وهو هو في نفس الوقت يكون وسائل الدعوة التوقفية وبيان على ذلك لما جاءت مسألة المظاهرات قال ذلك الذي اعنيه واعرض به ليس على سبيل الاندقاص وانما حتى اخرج من دائرة الاسماع لانه كما تعلمنا الخطأ خضأ بغض النظر عما الاخطأ فيه والصواب صواب بغض النظر عما قصاب لماذا؟ لأن صاحب الخطأ قد يرزقه الله عز وجل عملا صالحا يوزن في نيزان أعماله وإن لم يتب من خطئه، وإن لم يعتذر منه في يوم القيامه وقد غلبت حسناته على سيئاته فيكون من أهل الجنة ونحن بخوضنا في عرضه أهل النار بقد يكون قد تاب فيما بينه وبين الله ولا ينزمه أن يدور علينا واحدا بعد واحد قد أفطأ وهاء قد رجع. بل قد يكون غفر الله عز وجل له من غير سابق توبة إن كان أصحاب التبائل في المشيئة فكيف بأصحاب الأطفاء الاجتهابية هم أولى وأولى بل هم إلى رحمة الله أقرأ واضح الأمر فهذه وحدة نقول إن وسائل الدعوة وسائل تخضع طانون المصلحة والمفسدة حكم ما يتنفون إن أردت أن أعرف حكمه وأقول هذا أمر من قبيل العادات وليس من قبيل العبادة والعادات تخضع لقانون الجواز إلا لمانع يعني إيه الجواز إلا لمانع يعني العادات ممنوع حتى يأذلك الشرع أما العادات والمعاملات والوسائل إنما هي افعل ولا حرج ما لم تصادم الشرع افعل ولا حرج ما لم تصادم الشرع لأن مسائل العادات لا تنتهي كل يوم طلع لنا مايك بالشكل ذا طب لنا مايك هواء لأن مسكه في إيدي وانعلقه في يدي نعمله فتوى جديدة لا طلع لنا كده موجات صوتيه تسجل وتزيع من غير ما حد يرى وبحد يشاهد من عندك في التليفون هنا ايه اللي خلى صوت ترجع في التليفون وترجع في الكاميرا ايه اللي خلى صوت ينتقل عبر هذا عبر هذه الناقله ليقوم خالد ما حدش شايف فرضنا ان الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني اعطى انت من القدرات ما يتطورون به اضعاف اضعاف بالالات اضعاف مما نحن عليه الان كل مرة فتوى جديدة لا رحمة الشرع وفقه الشريعة أوسع من ذلك ولكن الأصل في المعاملات ووسائل العادات الخن افعل لا حرج حتى يأتيك نص شبعي بالنهي ما لم يكن هذا أمر مصادما امتداء لنص من الوصف الشرع تمام إذن حكم مؤهرات هل هو خروجهم على أولاك الأرض أو هل هو بلعة الضلالة لم تكن من عهد المسلمين أو هل هو من باب التشبه بالكفار من يجيب لا هذا ولا ذاك ولا تلك تمام؟ لأنه لا يدخل في إطار البدع لأنه من باب الوسائل وليس من باب المقاصر هذه واحدة ولا يدخل في باب الخروج على حكام المسلمين لأن الحكام لا ينسبون أنفسهم إلى الإسلام ولا إلى شريعة الإسلام إنما هم رؤساء لدول علمانية أو لدولة مدنية هذا إقرارهم عن أنفسهم ثم بعد ذلك إن قانون هؤلاء أصلاً يصرح دمامة دستورية معتمدة يتحاكم إليها في برلماناتهم أن من حق الشعب أن شعب مسلم كافر ملحي طائع أن يتظاهر على أولاد أمره وعلى حكامه ورؤسائه وأن يعتصب عليهم بمسيرات وهذه المسيرات إذا كانت أصلاً دمامة كيف يعد هذا الأمر هروجاً إنما النظر يقول في المصالح والمسافر الامر يكون في باب المصالح وباب النافض هل هو تشبه بالكفار عده تشبه أليس نسيج ثياب من تشبه بالكفار فكان ماذا أليس استخدام الكهرباء ووسائل الليزر والالتونات وغيرها من التشبه بالكفار فكان ماذا ليس كل تشبه بالكفار ممنوعا وإنما التشبه بالكفار بحسب ما تشبهت بهم فيه انت شبهت بالكفار بالكفار كنت كافرا وانت شبهت بالكفار في البدعه كنت مبتدعا وانت شبهت بهم في معاصيهم كنت عاصيا انت شبهت بهم بهم فيما احل الله كنت ممن احكم مارس امرا حلالا مباحا وانت شبهت بهم في أمر من أمور دنياهم لتخدم به دينك كنت طائعا المثابر عيد الله عز وجل لابد ان نفهم القضية لان بعض الناس ممن لا فهم له يحاكم الدنيا الى فهمه الخاص ويقول انا صاحب نص من تشبه بقوم فهو منهم الكفار وان كانوا كفارا في خدمتهم للبشرية بالكهرباء والنسيج والمباني والمنشآت والمعمار اتاوا ام احسنوا أحسن. من تشبه بالمحسنين أساء ام احسن قد احسن والله عز وجل يقول وما على المحفنين للسبيل فكيف تجعلون علينا السبيل؟ كيف تجعلون علينا السبيل؟ إذا وسائل المظاهرات موقف الدعوة السلفية ليس موقفا مترددا إنما هي وسيلة من الوسائل تخضع لقانون المصالح والمفاسد ومن بعد هل ميزان المصالح والمفاسد لدى علماء الدعوة السلفية في قرار العالم التفتاد؟ ميزان واحد؟ أم إن هذه المسألة مرجعها إلى العقل وإلى رفعها إلى العقل وإلى قياس الواقع إذا لا نص من كتاب ولا حديث عن سيدي ولا بأدم صلى الله عليه وسلم يخصن نزاع ولا إجماع في المسألة إجماع في هذه المستجدات أفعب ما يكون فكان ماذا؟ كان الأمر أمر اجتهاد ونظر وموازنات في المصالح والمفاسد فمن كان مجتهدا من المسلمين في طلب الحق فأخطأ فإن الله يغفر له خطأه ذلك كائن مكانا من اللي بيكلم في مساء المظهرات؟ علماء أجلاء شيوخ مفتين نأمنهم على ديننا وعقيداتنا وشريعتنا فلا نأمنهم في الفطل في نازلة من نواني للحياة السياسية بلى هم بذلك من أرائنا الفردية يجتهدون وينظرون ولا يلزم أبدا أن يكون النتيجة مئة بالمئة موافقة ولا مئة بالمئة مخارفة إذا كان أصحاب محمد وهم أحدث الناس عهداً برسول الله بعد وفاته قد اختلتوا بعد مماته بل في حياته فكيف يجتمع كل من كان بعدهم في كل مسألة وإن دقت هذا تكليف بما لا يطهر هذا تكليف بما لا يطهر إذن المسألة مسألة نظر مصلحي وللعقل فيه مدخل ولرؤية الواقع فيه مدخل فلا بد أن يفترق الناس على وجيز وعلى مانع فأما إن أجاز من باب غالبة المفاسد التي يظنها، فيتعين عليه فرضاً أن يدفع الناس عن مقارفة المفاسد وأما إن كانت المفاسد أقل والمصالح أعلى في نظره يتعين عليه أن يدعو الناس إلى ما يظنه من مصالح البلاد والعباد وإلا كان غاشاً لأمته هذا سر قلاة العلماء في قضية المظاهرة فينطم فهذه المسألة واعتبرها مسألة جفهرية وهي كذلك ما موقف شيء الإسلام العلاب ابن باز من الشيخ الألبني إمام أهل الشام وحكرة الأيام في مسألة كشف الوجه وستره في حجاب المرأة هذا يقول حجاب المرأة الكامل بستر الوجه وكفين فرض آتمة من لم تفعل وآتم من قبر على أمر أهله ونسائه فلم يفعل الألباني رحمه الله يقول سنة مستحبة إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل هل اتهم ابن باذن رحمه الله الألبانية بأنه من دعات التبرد والسفر حاشاه رحمه الله هل اتدعى الألباني؟, الألباني رحمه الله أن ابن باذن فيض الله صراهما من أهل التشدد والتشرزم وأنه يأمر الناس بما لم يأمره رب الناس أبدا هذا اجتهاد وهم يعرفون منزلة المشتهدين فمع أنني أعتقد وجوب ستر وجه المرأة وكفرها احترم الألبانية ونعل الألباني وإذا ما ذكر الألباني في مجلس قلت إمام أهل الحديث في عصرنا إمام أهل الشام حتى في الأيام كل الناس عيال على كتبه رحمه الله في وفي التخريج والتصحيح والتجريح صح ولا لا؟ صح وما ذلك لا أفضل بقول لا أنت مجنى مذهابه أبدا والعكس بالعكس إن كنت مثلاً بعدم كفر تاريخ طلاع اتباعاً للألباني والجمهور العلماء من قبله هل أسترم مؤلمة أهل الحجاب مثلاً ولد كبار العلماء وعلى رأسهم العلماء بسبب أنهم من الخوارج؟ الذين يكثرون عصاة المسلمين أبداً أنا لا أقول أن هذا القول صحيح عندي بل هو خطأ وأقرر بخطأ اتباعاً للدليل الذي أتدين به في كفر ثالث صلاة مثلاً وأحترم العلماء رحمهم الله تعالى وأقدر أقوالهم وأذب عن أعراضهم وأنا لا أوافر أقوالهم أي مشكلة؟ المشكلة أقول لك أنها هي المشكلة هي جهل جمهور شباب الصحوة عامة والمنتمين إلى الثلاثية بخاصة بقواعد وآداب في كل خلاف. من أجل ذلك لما الثلاثة الناس تخبر المنتمون إلى هذا المذهب لأنهم ليسوا على مستوى المذهب وليسوا على مستوى أدبيات الخلاف السلاثية لو كانوا ترضوا على هذه الكتب لما كانت هناك مشكلة لخالفوا وتأدبوا لخالفوا واحفرموا المخالفين أما لأننا بعيدين كل البعد أو بعيدين كل البعد عن واقع أدبيات الخلاف داخل الصف الإسلامي الثلفي كان هذا التهارج وهذا التهارج فيما بيننا وملا ولو لبسك تملأ يعلم لقل الخلاف إذن المسألة نفتقبط المنهج دي موضع اتهاد ثم بعد ذلك بالنسبة لموضع مشايقنا محمد اسماعيل وشكياسر وشكساء سعيد وإخوانهم من أهل الدعوة بعض الناس يظن أنهم كانوا في أول الأمر فتوى وفي آخر الأمر لهم فتوى هذبه كذلك نصرد أنهم في أول الطريق بقول وفي آخر الطريق بقول توصيف الواقع حكم الواقع أمر من باب الحكم ولا من باب الفتوى توصيف الواقع فتوى وليس حكما إذا الفتوى تتغير بتغير اللحظات مش حول الأيام والسنوات الفتوى تتغير بتغير الظهور الملبسات والأماكن والأشخاص والأقاصي والأمة والمؤسسات فقل لا ولا لدي فتوى في بلد في جميع البلدان ويختلفت الظروف أبدا هذا إن كان كذلك هذا إن كان كذلك والأمر ليس كذلك بل الأمر أننا نقول أننا كدعوة سلفية مباركة تبنينا في أول الطريق عدم جوان العنف في المظاهرات لماذا؟ لأننا أو مشيخنا حفظهم الله يقولون أن هذا مفاسده تذلب على مصالحك فليس بحرام ابتداء وليس بخروج الابتداء وليس بتشبه الكفار وليس ببدعة المحدثة الضلالة إنما هو ممنوع لغيره ممنوع لما يظن أو يغيب على الظل أنه تتحقق فيه مفاسد ولذلك كان دا المعنى العام لموقف الدعوة أما الأفراد فلا حكر على أحد ولا يلزم أبدا لأي دعوات من الدعوات وإن كانت لها رموزها علمية ومراجعها العلمية ورموزها الدعوية إذا تبنوا مذهبا أو موقفا أو رقياً على سبيل العموم أي يتعين على كل فرد بنفس ولا مثلا في جمعة الإخوان المسلمين تبنوا وجوب الخروج إلى الظاهرات ووافقهم طائفة من الناس هل كل فرد من الإخوان في كل مكان راحوا للتحريم لا شارك في مظاهرات في بلده برضو لا لي لأنه إن شاء بأشياء يضمها طاعات آنات أخرى إذا لا من المعنى العام طالما أنه ليس من ثوابت الشريعة أن ينزل على جميع الأفراد المنتمين لهذا بق واحد واحد ولذلك أي إنسان مطالع لوادة الممكان التحرير رأى العناصر الثلاثية في كل مكان تشارك بتأويل أو بفتوى فتوى مشايخ سلفيين أو فتوى ظاهرة أو فتوى طلاب علم أو ادهاد شخصي وكل ذهب إلى المكان منهم من ذهب ولم ينكر عليه ومنهم من قعد ولم ينكر عليه فلماذا تكرون علينا؟ وهذا ليس تخبطا في الموقف الموقف معصوم قبل أن أبحث. الموقف محسوم قبل أن نبدأ والمسألة مدروسة قبل أن تأتي هذه النازلة وهذه بركة الاجتماع والتشاور في ذات الله جل وعلا فإن كنا؟ السؤال مردود عليك لماذا ظهرت فجأة لما ظهرت فجأة؟ أنت الذي اتفتت إلينا لما أزيحت العقابيل والعوائق بيننا وبينك وإلا فصوت الدعوة والحمد لله رب العالمين يطبق في أرجاء الدنيا ولكن من الناس من أعرض خيارا وآثر الكرتفاء على سماع كلمات الحق كما كان يفعله من كان يفعل إذن الموقف غير متدفد وإحنا ما كن نشرك بين الموجة ولا حاجة لا ما كن نشرك الموجة حنوضح مسألة ركوب الموجة التي يجعوها البعض اولا ما هي الموجة فكح العظيم الدنيا كلها والحريات انطلقت والمساجد انفتحت وإنتوا مسدقتوا ورحتوا طلعين أقول لك المسألة واحدة واحدة خليك معانا لماذا لا مشارك ابتداء كتكتل ودعوة عامة لها رموضها ولها مراجعها ولها كياناتها الدعوية؟ ابتداء هل قبل جمهور الشباب في 23 يناير يوم جمعة الغضب ولا جمعة رجب ولا الجمعة اليتيمة؟ أي جمعة من الجمعة دي؟ هل قبل الصوت الإسلامية نقيا بينهم؟ أبدا لما جئ بعض جماعة الإخوان يفعل في الإسلام هو الحل اللعب دي بتاعتنا مش بتاعت الإسلام ولا بتاعت الحل الدعوة دي أو الصورة دي صميعة في الشباب أين صوت الإسلامي فيها؟ صوت الإسلام. واضح. الكفار من الخارج الذين وحيطون بأرض المسلمين من أمكانه للأمريكان لو رأوا التدخل الإسلامي مباشر في هذه الأشياء لتدخلوا بأنفسهم وذكروا البلد على من فيها واعتبر في ذلك بإظهار والشيشان وهذه البلاد التي على شهر هذه الأرض الجهاد لدفع العدو المحتل وهذا جهاد دفع مجمع على مشروعيته على وجوده باتفاق المسلمين هنا في الصورة دي موقف غفار من الدول التي فيها معاني بهذه الشرعية لدفع العدو المحتل ما موقفهم؟ يتمالؤون عليهم من جميع الطريقة يتمالؤون عليهم من جميع الطريق. تمام ويطاردونهم في كل مكان ويقطعون عنهم المونات والمساعدات بل وينزلون إلى أرضهم فيضربونهم بالطائرات والمدافع تقية صح ولا لا؟ طيب لو طلع كل السلفيين بهيئتهم الشرعية التي لا يتنازلون عنها أبداً أنا أخرج بليحانا وبحذاء بنسائنا وبثيابنا وهيئتنا والتزامنا والالتزامين هالجنابين الواجب صلى الله عليه وسلم كمرات هتصور هيلاقي كان بيت ألف ولا كان مليون صح لأحية بس تحولت مصر إلى طالبان جديدة يبقى لابد بد من الأمريكان تتدخل وحزب مش عارف كذا يتدخل وحزب كذا يتدخل وتقو بلدي باللي فيه إن انقطاع مشاريعنا على سبيل العموم كدعوة في الله كيانها حسنة تحمد لهم ولا تذم لأننا أحسننا لهذه هذه الثورة يوم اعتزلنا على وجه العموم وإلا نمنع بعض الأفراد ممن لم يطف عن عن المشاركة أو نحو هذه الأشياء فأنا بقول لك لو نزلت المسألة بالصورة دي وبعدين انت شوف تابع الأخبار هو كميام الحدث 25 ينار لحد ما انتهت القصة ولسه لم تنتهي بعد نرجو الله أن يحسن عواقب المسرين في الأمور كلها كانوا خمسة ست أخوة مرتفعين غلابا معدلين اللي معاش الطاقة واللي نزل يشتري عيش واللي شاء كذا لموهم وصوروهم مجموعات متطرفه اسلاميه تريد تهريب السلاح إلى داخل البلاد واشاع الفوضى والخبر يصور الصوت ويعدي الليل ونعدي الليل ويكرر الصوت والنهاردة وبعد بكره وهم خمسه فين وقلنا نرش الصورة دي اللي شوطة ولا قديمه والاخوه دول لسه جوه في مصوطه ولا واقفين عند محطه قطر طب فين اللي ضبطوها طب حتى كيس العيش اللي كانوا شايلينها أنتم مراصدتهم جنب حيطه كده وخلاص هذا كان خمسة عمل عملوهم تهريب سلاح وقضى عليهم وسوينا وعملنا وكانوا مستميين الإسلاميين ينجروا للألة عشان تبقى ضربة للطيار الثلاث كما كان يمهجد من كان يمهج فخيب الله أمالهم ودمر عليهم ورد كيدهم إلى نخولهم سبحانه وتعالى والحمد لله الذي أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واضح الأمر طيب بنقول لوقتي هذه المظاهرة على فرق إن أن تنجح وإما أن تفشل في حال ثالث يا نجاح يا فشل طيب نجحت الثورة واستفدنا لم تنجح الثورة وكان طائمين عليها هؤلاء الشباب الذين لا يمتلك أي فصيل عمل ليس أي اي مكان بصيدا خطر الثورة والراجل فضل موجود لما هو ونظام الحكم قائم لم يتغير منه شيء بلا حرياته ولا غيره يلا روحه ودك بالتيارات زي ما جور ليبيا بيعمل دلوقتي والناس تفرقت وربنا ما اعزمهاش الصبر وهزمت هيفسروا ايه الشباب دول هيفسروا إيه؟, ايه ارضيته اللي اتحرك منها عشان يكسرها لو رجع لورا معاه حاجه ما معه شهادة، وراه مساجد ما ورشه مسجد، وراه طلاب علم، ما ورشه طلاب علم، وراه خريطة جغرافية كل بعربي، تنتشر فيها الدعوة من عشرات السنين، ما ورشه لها لا يروه حبيتو يدر مادة الشطر، وانتهى القصة. إنما لو كل الصحابي الدوم بقى شيخنا الأفاضل انهدموا في هذه المظاهرة، واعت ولا حد سام عليه، وتنقل مسالة وخلاص، وتضرب الدعوة الإسلامية ضربة لا تقوم منها ولا بعد مئة سنة إلا أن يشاء الله أحسن العلماء وأحسن المشايخ واللا أساء هل جداه الإحسان إلا الإحسان ثم بعد ذلك اتجب بعض الشباب وكأنه صانع القرار وصانع الأحداث وإحنا تتعي الثورة جايين تشاركونا لفرحة لهم أسوق للجواج على هذه المسألة مسألة الرفع إلى شكل الإحسان تطير الله ثراث أنا كررت الكلام مرارا ولكن لأنه يقرب صورة لعله يكون فيه نفع إن شاء الله رب العالمين سوء شيء في الإسلام سؤالها ما معناه أن بعض الناس يفهم قضية التوكل خطأاً هو التوكل معناه يا شباب الناس طالعاً بتعمل المذاكرة يعني إيه توكل اعتماد القلب بكليته على الله مع الأخذ بأسباب المشروع. طب لو اعتمد القلب بكليته على الله من غير أخذ الأسباب أصلاً يبقى تصور شرعي لا طب لو اعتمد القلب بكليته على الله بأسباب محرمة ينفع؟ طب لو يعتمد القلب على الله أصلا واعتمد على الأسباب كلياته مشروع أو ممنوع يبقى هذا توكل ما هو التوكل مرة أخرى اعتماد القلب بكليته على الله عز وجل مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب المشروعة واحد نفسه يخلص تمام وده أمل من الأمان نفسه يخلف فعايز يعمل إيه المفروض أنه هو يطأ أنثى علشان تحمل فتنجب فأخذ بسبب غير مشروع ووضع أنت في الحرام فحمل هل حق له ذلك الولد؟ لا الولد للفراش وللعاهل الحجر يحرمه رب العالمين الذي خلق ذلك الولد من ماء يحرمه من نسبة ذلك الولد إليه إذ الولد للفراش للزوجة في الحلال وللعاهل الحجر يعني إيه الحجر؟ يعني ملك شحاج سوراة مش الرجل معم لا الرجل بتقسير خطأ لأنه ممكن يكون الزاندة بك لمهواش محصن يبقى ماش للعاهر الحجر يعني للعاهر الرجل لأن في بعض الزناه لا يرجى يجلد فقط مع جلدة ويلفع على أصحق أقوال أهل العلم في المسألة لمدة سنة شاهد هذا رجل أراد ثمرة وعطية من عطايا رب العالمين الكولية اللي هي الولد واعتمد بقلبه بكل يتك وسلك سبيلا غير مشروع يلفع ينسب الولد لنفسه لا طيب سلك سبيلاً, غير سبيلا مشروعا لكنه لم يعتمد على الله عز وجل وقال هذا إنما صنعته بقوتي إنما أوليته على علمك عندي فده قومي طريقة أما المسلم المتبع للسبيل الله عز وجل بد أن يحقق التفكر بركني الركن الباطل اللي هو اعتماد القلب بكل والركن الظاهر اللي هو الأخذ بما أتيح من أسباب ولو ضعيفة ولذلك في قول الله عز وجل في سورة مريم وَهُزِّي إليكِ بجدع النخلة تساقط عليك رتبة جنية لم يهاش حد مرأة حلو في طالة الولادة ولا أحد يعني نصف لفجلتها تمام طيب عايز تاكل تحت نخلة ببالحة قيل أني ما كانش فيها ساعة يعني ما فيهاش بريد أصل ولكن من باب الأخذ للأسباب هُزِّي إليك بجدع النخلة فمن الرجل اللي في المسجد اللي أرى في عشان نخلة عشرين منها بلحة ولكن ده سبب المتع حطي إله بس واعتمدي على الله بكل يسك وهو ده السبب المتاح إعملي كده نزلت نحن. نزلت ال ال الرطب وهذ إليك بجذع النخلة لتساقط عليك رطبا جنيا فقولي اشربي وقر عينا الأيات يا هذا الرجل سؤل فيه شيخ الإسلام الرابع فهم قضية التوكل غلط بمعنى هو هيروح يأخذ البطنية ويسرح في البريد بمعنى لا أهل ولا ذات ولا زواد ولا دابة ولا عصر ولا نعل فيه رجليت ولا حتى كوباية ما يشرب منه ويطلع في الصحر واللي خلقني هو اللي حيكيني أليس الله بكاف عمده؟ أليس الله بكاف عمده؟ هايقولك كده مش أنا عمد ربنا وطلع عبد ربنا وانا صالي عرسة طلع عبد ربنا في الصحراء وصلي وصوم وأذكر الله عجلل وأكف وشرع عن الناس أهرب من الفتن يا زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم. فخرج بهذه الصورة وهذه مضنة هلتة جوع أو عطش أو سابع يأكله أو كده صح؟ طيب بقلصة داين ما هو كذلك إذ نبعت له عينه ماء على سبيل كرامه شرب منه وساعة حوله شمائة وملت الدنيا زرع وحصلت مرة واثنين وثلاثة واربعة هلو نباش في الإسلام يا إما أنتو غلط والرجل صح يا إما الرجل دا ها غلط واللي بيعمل غلط ربنا بيديه حلوه فقال شيخ الإسلام في جواب ما معناه أن هذا ليس من باب كرامة الولي على الله وإن من باب رحمة الله لعبده الجاهل وعلى حيث نفسه أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى إلى درجة قتل النفس يبقى لا يجود لا لا يجود شرعاً طب ربنا عمل فيه في من رحمة الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى بهذا الجائل الذي فهم التوكل فهما قاصرا نزل له شوط ماء من السماء ولنا نبع له شوط ماء من الأرض ولجاء ظبي بين يديه فقتله وأكله بتذكية شرعية ده نوع الرحمة أحسنتكم الآن لو أن هذا الرجل ذهب في مكان وصلى صلاة استقاء نزلة المية حولت الصحراء إلى مرود خضراء وهو يخرج على التوكل أو يخرج متوكلا توكلا قاصرا بنفس الصورة تحولت الصحراء كلها إلى جنات خضراء مروج خضراء يقدر هو يقول للناس أنا أحتكر هذا الخير لنفسي ولا يزاحمني فيه أحد لأنني توكلت على ربي وهذه عطية ربي لي من حقه أنه يمنع الناس ولا مش من حقه لا مش من حقه طبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس الثلاثة في الماء والكلاء والنار وهذا من الكلاء الذي ينبته الله بغير غارس ولا زراعة زارع أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الله الذي أخرجه والله الذي أنبت وهذه رحمة عامة لا تحجر واسعا فانت مشيت في مسألة المظاهرات وأنا أظنك مخالفا للدليل الشعيس غير مستوثل في مسألة المصالح والمفاسد ثم فتح الله باب قير بهذا سبب أو بغيره من الأسباب لما تحجر واسعا وتقول لي ما شايفيش صحفي وما شايفليش في الانتخابات واقعد وما تطلعش مؤتمر ولا ندوه ولا غيره وخليني زي ما كنت انت مش كنت بتنادي بالحريات هذه حريه من الحريات وانت طالع كلام حريه للناس انت ولا لكل الناس بيقول لكل الناس وكل أهل مصر واحنا من أهل الهند ما احنا من أهل مصر قد هذا من الحريات ولا هل هذا من الحريات بل هذا من الطعائف الخالصه أمر الناس بالمعروف ونهي الناس عن المنكر وتتصير الناس بدين هذا من جملة الطاعات المتمحضة ليس فيها حظر أحد ولا تمول من منتبه لأحد كما يقول بعض السفهاء سلفيين يعملوا مؤتمرات في كل مكان بتمويل أбор الحزب الوطني الحزب الوطني نحن نفصل بالحزب الوطني من أول طريق إلى منتهى ومستقرين أبدا في خطوة من خطوات الطريق عشان إيه الحزب الوطني يمول السلفيين ويدهم يجيبوا ماء يجيبوا كاميرات يجيبوا كتب عشان إيه يعني مين اللي أنت من اكيد الحجب الوطني حربه شعواء بين التيار الاسلامي جمله وتفلي على وجه الخصوص واضح الامر واضح الامر فاحنا بنقول هذه المساله لابد أن نتبها الى ياتي واحد ثاني يقول ما قصدك من في الاجنده العمل سؤال ما معنى كلمة الاجنده اللي بيطالبني من الاجنده هي كشكول يعني اكتب لك في كشكول ولا الاجنده يعني أنا هسه اسال واحد يقول لي يعني ايه كلمه اجنده بجد فحيح ده ممكن نيجي باب أجلد العالم دي معناه هي بس تكلم بقية كده من بلد تاني ثالث الرابع أجلد أنا أجلد فعلكم ملسياتين، طب يعني أجلد وبعدين عملوك ملسياتين اللي بعدين ربنا يفرق خدها واحدة واحدة فيه. يعني أجلد، آه، مالك. كثير منهم لا يحسن هذه النظرة، كثير منهم لا يحسن ترجمة النظرة أجلد، ومع ذلك نقول إن السلبية في شرع رب العالمين سبحانه وتعالى لا تأتي مجموعة مطلقة، شو سلبية ليست مذمومة مطلقًا، بل إن من الإيجارية ما هو في سبيل الذم أضعاف أضعاف بعض السلبيات. عشان ما تاخدش المسألة كل ما فينا يقول لك يا سلبي، أنتم سلبيين. ماكوش مواصف إيجابي. أنا أقول السلبية منها ما هو مذموم ومنها ما هو مندوح. تمام؟ المندوح بالسلبية كل سلب كلفك الله به. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، ما ظلم منها وما بطن ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها إلى الحكام ولا تصدوا عن السبيل ولا تقعدوا بكل صراط توعدون إلا أخيراً هذا كل سلب ولدى إيجاب السلب نفسي يعني لا تفعل هل هذه سلبية مدمومة؟ أنا بسأل صاحب السلبية الذي يعيد النبيه من الزنا إيه؟ سلبي ولا إيجابي؟ يعني تفعله ولا تتركه إتركه ولا كرد تتجakat في الإجاب ولا سلب تب سلب. هذي سلبيه مضمومة ولا مدوحها لا مدوحها طبع عشان بتعطيك يعني ولا مدوح عشان هو ده نزال الشرع فيها هو ده نزال الشرع فمن مدوح الشرع ما يأتي السلب فيه حسنة ويأتي السلب فيه طاعة ومن مدوح الشرع ما يأتي الإجاب فيه عصية تمام لو أنت خلفت السلب في الموضع بي كلها ما هي ولا تقرب الزنى وإنتد sided الف الزنى بإجم ومقارفته ليل نهار وده ما هو السلب أممدوح عشان إجابي؟ لا ولا تأكلوا أنوالكم بينكم بالباطل أكلها بحق وبالباطل وبغيره ها؟ يبقى أنت كده مندوح علشان أنت إجابي أبداً. أبدا ليس كل سلب وليس كل إجابي مدحة واضح الأمر؟ فينبغي أن نفهم هذه المسألة ينبغي أن نفهم هذه المسألة هل على صعيد التشريع الإسلام أما على سبيل الموافق الشخصية والدعوية نقول هل كانت مواقف جواعة الإخوان المسلمين مدلا في كل من مواقف إلاب لا فيها أين موقفكم من انتخابات مجلس الشورى الدورة لأبوا اللي فاتت الشورى جميع فصائل الإخوان المسلمين على مستوى مصر ومقاطعة الانتخابات لمجلس الشورى من غير تصويت ولا انتخاب ولا مشاركة سلب ولا إيجاب مش معنى السلب بتاع حلو السلب بتاعي أنا وحش علشان إيه عشان ينكيسك علشان من رأيك عشان من اجتهادك. ها في دورات انتخابات اكله الشعب اللي كانت الاهراميه بتاعت 2010 مش كده 2010 دي لماذا لما حصل طعن وتجر في الانتخابات وقالوا لكم تعيدوا انسحبتوا كلكم من الاعاده مش انسحاب لسنت برضه اشمعنى التجديه بتاعتك انت تصريحك السلبيه بتاعتك انه محشي انت اكيد تتساول طعن بتتأول مواقف عنيفة بيتؤول مواقف دعوية وأنا ما أظهرش ممكن عليه في المسألة دي في سلبه والإعجاب لكونه سلبا أو كونه إيجابا فدع عنك هذه اللبن الزرقاء وادعش كل مرة تقول لي السلبية والسلبية والسلبية مفهوم كلام مفهوم إنما تقوى المواقف بقوانين الشريعة بميزان الشريعة أنا عملت موقف سلبي إجابي حاكمني إلى الشرق. ما متحكمنيش إلى سلب والإعجاب مجرد عن الشر واضح الأمر طيب بعد كده هنجد نزل سؤال أو هم بيسألون أين مواقفكم الإيجابية فلاش السلبين وإيه يعني وإيه تعملوا إيه أقول الحمد لله رب العالمين المنهج السلفي في كل مكان قائم على إقامة التوحيد وسنة والاستقامة على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأكبر مثال انظر إلى الدعوة وإلى المنهج السلفي من أرض عزلة وانظره في 2010 2011 عدد المستجبين وداخلين في دين الله أبواجا أبدي إيه أنا من الله سأقول ملايين تمام؟ بعض الناس سأل بعض الاسلاميين على بعض ماتجوش ربع النصارع س katver zat كل الاسلاميين على بعض، ماتجوش ربع النصارع فقال لا الحسابات مغلوب. السلفيون في مصر فقط من غير الإخوان أكثر من النصارع السلفيون في مصر فقط من غير الإخوان أكثر من النصارع كل شباب الطيار السلفي والشيخ ودعاة الطيار السلفي الثلفيه ما هي شراقة بعزها ولا شخص ولا لا منهج الله الإسلام من ألف إليائه فكل الذين يتبنون هذا المنهج بفضل الله بمجموعهم في الإخوان على جنب المحفظ الإسلامي بارده ولكن صافي الذين يتبنون الطيار السلفي أكثر من النصابي يعني أكثر من ستة مليون بن آدم في مصر وضع الأمر نهيت بقى عن اللي بيحبوهم واللي بيقربوا منهم واللي بيسمعوهم وهم ما يحسوين على الناس السلفيين. فهذه دعوة مباركة معصومه بعصمة الكتاب والسنة وأشخاصها يحيون ويموتون ويحلون ويرحلون ويصيبون ويخطئون لكن المنهج منهج المعصوم بعصمة الكتاب والسنة كل يؤخذ من قوله يترك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وآله تسليما مزيدا واضح الأمر يبقى هتقوله هتو فين أعمالك فين انت العينة بينها دعوة تنقوا السهلة والزابة بفضل الله سبحانه وتعالى انظر إلى حال مصر في السبعينات، وإلى حال مصر في أكثر بلاد المصر تبرجا في مصر والأسكندرية قاهرة يعني الأسكندرية وشوف نسبة الحجاب دلوقت أما تقول نحن ننصد حركة على شواطئ البحر المتوسط بالأسكندرية لم نرها من قبل هناك ينزل البحر بالجلباب الأسوأ ورجال ذوي لحى كثيفة وبشرف شرعي من العمل أبغى شرطة شرعي إذا حتى الناس اللي مش مرتاحين بعيرتي طابة شرطة شرعي عشان إيه عشان نساء عرفت يعني إيه عورات وعرفت يعني إيه حرمان من غضين أشد غيب علشان النساء يذهبن ويجئن ذهابا وجيءة في عجائبهن الشرعي قول موتوا بغضيتهم هذه صنعت الله عز وجل بجهود من هذه بجهود دعات الصفور والتبرم ها بجهود ب بجهود دعات العلمانية والديمقراطية والوطنية أبدا بجهود دعاء الكتاب والسنة السائلين على طريق السلف رجى الله تعالى عنهم وأضاهم ودعوا طبق كل شرائح المجتمع من أبسط عامل بل لا عمل له إلى أعلى المراكز العلمية والابتماعية والاقتصادية في المجتمع النسر مستشارين في المجتمع النسر على المنهج السلفي أساتذة جامعات ورؤساء أقصار أطباء بشريين عناصر في الجيش في كل مكان طلاب جامع وغير طلاب جامع اصحاب مهن ونساء ورجال وكبار واصغار ومساجد ومعاهد وكتاتيب لأطفال دونسين المدفاة كل ده مش انتاج لو قلت عندك عشر معشار العدد ده كنت هتقول لنا عندي دولة واضح الأمر الإيجابية ألا تعلم موقف طيار جهيمان الذي وسم بكل جرأة على حرمات الله عز وجل حيث أطلقت النيران في صحن الكعبة الشريفة وفتل الناس قتلا شديدا ومات الناس بالعشرات أو المئات تحت دعوة أهل مغلوط لقضية السلبية والإجرية ووقف الشيخ محمد إسماعيل المقدم لوحده في صحن الحرم يدعو الناس أن هذه بطعة ضلالة وأن هذا الذي يدعم في الناس المهدوية ليس بمحمد بن عبد الله الفاطمي المهدي هذه فتنة ارجوا عنها اتهم ساعتها بالسلبية والآن يحمدون موقفه ويشكرون جهده في بلاد الحرمين وفي غير بلاد الحرمين ويدكون موقفه باسمه كلام ده كان في اوائل التمنينات في اوائل التمنينات كان لسه جمهور جالسين ان في اطلاب ابائهم في موقف الدعوة السلفية مع الخط العسكري والخط الجهادي وغيره وان الدعوة السلفية وقفت موقف قوي ولا نرى المواجهة العسكرية ولا نرى قتل اثناء بلدنا بأسلحتنا ولا نرى التهم والسلبية صح؟ وبعدين نفرك بالدماجها أين تنظيم الجهاد الآن؟ حول تنظيم الجهاد أين الجماعة الإسلامية الآن كتبت كتب المراجعات وتنازلت عن كل ما كتبت ورجعوا في الجملة إلى ما كان يصرق في دعاة السلفية حينما كانوا يتهمون بأنهم سلبيين مش رجالة هيلبطوا طرع سيبوا مصر للرجال يدفعوا عنها أين هؤلاء الرجالة؟ أحسنهم حالا من ينزوى في بيته يعبد ربه عز وجل لا صوت ولا حس إلا ما شاء الله كان ساعتها سلبية في ساعتها موقف متأخر وموقف متردد والحمد لله أما الزبج فيذهب جفاة وأما ينفع الناس فينكش في الأرض وأنا أنادي أصحاب هذه الإيجابية أين كانوا أيام حكس كمية شحاف؟ أين كان هؤلاء أيام تسلم المثمات الأسراط للكفار يفتنونهن عن دينهن؟ أين كان هؤلاء؟ من أول من أصدر بيانا شرعية وفتوى يعتذر بها على... إلى الله عز وجل في قضية كمية شحات مين هم؟ مين يقرار دبتوا كلام دا المؤتمر لا مش المؤتمر على موقع صوت أن ثلاث وهدد الشيخ فيها تهديدا شديدا إنت ازاي تتكلم في المسألة دي تمام؟ ومن التفت إلى هذا التهديد بحول الله وقواته لا بحوله هو وقواته وأعبر إلى الله عز وجل في أن من أكره مسلما على الكفر كفرت وتكلم بحكم الله وحكم رسوله ونقل قتاوى العلماء المعاصرين القدامى في هذه المسألة وكان نسيجا وحده في هذه المسألة ثم تتابعت الأصوات بعد ذلك متابعة ضعيفة لكن القول الموقف الأول كان من إيجابية ولا, سلبية؟ إيجابية ولا سلبية؟ يوم خرج المرتزقة والمجرمون من السجون من الذي حمل جلاج من الداخل للشارة للدعوة السلفية في كل محافظة؟ لما كله كله إما هين في راح ناحية وميدان التحرير واللي أغلق عليه والثاني اللي النصاع في شوارع وطلع على الناس بالسنجة والسلاح من الذي وقف في وجه هؤلاء؟ من الذي حافظ على النظام العام؟ من الذي سلم خزانتين مهجنة؟ مدريت المنتزة الخزنة قد خمس ست رجالة كده تيدي تشيلها مدرش تشيلها إحنا مش مؤمنين على المال العام ولا أسأل لنا في الجابية؟ لو كنا إحنا بنبغوا متحة شخصية ولا ولا إلا كده كان بيخلعوا في بي والجيش واقف بالدبابات والأسلحة الثقيلة والشطة أربان مسيب اسمه منتزة الخذنا أده عشر جل من مليانة فلوس من أموال المدينين هم اللي بحطوا على السلم بيقولها ال ال بتاع ده لل للعربي السلم بتأثر سلم السل خشن سلم خشن بجوز حاطين عليه الخذنا أطمك من طول اللي من اللي فيها والناس قاعد تنشر بالمنشار والكاستر بالمافكات والجيش وفي الفرد إخو الخبر خبر جاء على هناك الوالدته هو السلم بتاعي قال له حرام مش أيوة حرام سلم وترحصه بس انتهت مسألة بكل بساطة طلب الشيخ تعالي الشيخ خد بتاع جيشاتها ورح مسلمها للجيش والجيش واحد مش قادر يخد واحد بدباباته مش قادر يخد مش إيجابية دي. لما الناس تهددوا في قوتهم وفي أموالهم وفي رزق ملاذرة ذا الله عز وجل به وخلاص كانت حتقوم قومة الغلاء وتأكل الناس طولا وعرضا وتصدى لها طلاب العلم في الأسكندرية وغير الأسكندرية كان من العامل المؤفل؟ تكت إيجابية دي ولا س إذا المسألة مش مسألة وديني شغلك ولا مش مضطره ان انا لف عليك واحد واحد اديك تقرير تفصيل عن اللي انا عملت قول لك كده مين قال كده طب انت فين تقاريرك انت وفين مجهودك انت الاقي بيقول لي انت عملت إيه؟ قول لي انت عملت إيه؟ ولكن هذا عمل عمر لله عز وجل وما احناش مطالبين نلف على الناس واحد واحد تعال مملك انت عملت إيه؟ فين وإيه المواقف الادبيه في موقف الفلاني فيلزم ان نتجاوز هذه المساله شباب يا شباب فتح الله عز وجل أبواب خير فلا تضيعوه وفتح الله عز وجل على الأمة أوقات مباركة فلا تضيعوها البدار البدار إلى طاعة عزيز الغفار البدار البدار إلى إقامة دين الله عز وجل البدار البدار إلى نشر السنة ومنهج السلام في كل شبر على وجه الأرض كل واحد عايز الناس يقول له موقفكم من الانتخابات الرياسية الجاية إنت إيه شغلك باللي جاية أنت عبد الساعة التي أنت فيها أنت عبد اليوم الذي أنت فيه أين طاعة ربك اليوم؟ أين صلاة الجماعة اليوم؟ أين الحفاظ على عقيدة التوحيد اليوم؟ أين الإعبار إلى الله بأداء الأمانة في الزوجة والولد والأهل والشارع والمسجد؟ اليوم لماذا تسأل عن غد هذا هروب من الواقع السؤال عن الغد هذا هروب من الواقع ونقول باختصار أن هذه المواقف مواقف الدعوة السلفية ولا غير الدعوة السلفية لا تؤخذ من, من جلسات السمر من صغار الشغال والصلاة وإنما يعد لها بحث كبير يبين امتدادا على موقف الدعوة الثابت ومراعاة التغييرات الحاصلة لا موقف مخترع ولد الآن هبخلك موقف تحت السلم أوان أوان وطلعته بيانات لا موقف الدعوة من الانتخابات وغير الانتخابات والمشاريع السياسية موقف بقى عشرات السنين عقود عدة من عمر الدعوة مش لسه هيخترع الآن الدور الباقى أنت لما افتقرش بدل ما, ما تقول لي موقف الدعوة من عمل سياسية ما تقرأ مواقف في التحريض. ما تقرأ منهج الدعوة في التحيير ما تدخل على موافع الدعوة وتقرأ كلام مناصريها وشيخها لتعرف معنىك ومعنىك أما للمسألة انت واقف قاضي فقط من نصبك قضية من نصبك حكما من, من نصبك يعني رقيبا على الناس عتيدا أنت افعل ما يأمرك الله عز وجل به وإن أردت البيان اسأل شأنه اسأل إن أردت البيان اسأل أهله وتعرف على شأنه لتكون على بصيرة من أمر دينك ولا تكون كلم معه الذي ذم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة يا شباب لا تضرب الرموش والترود الدعوة لا تضرب أبدا بلق الأبواب والعكوف على الطاعات الفردية الطاعات الفردية والجماعية طاعات وقربات وفروض الأمة الكفائية لا بد لها من دهود أضعاف أضعاف الموجود الآن حتى تقام وحتى نسلك الله بأداء الأمان هذه هذه الفروض الكفائية إن لم يقوم بها طلاب العلم وإلا يقوم بها مستقينون الملتزمون على أمر الله سبحانه وتعالى فمن يقوم به؟ من يقوم برعاية الأرامل والمساكين من يقوم بتعليم الناس العلم من يقوم بإقامة الخطة بالجمعة على السنة وسبيل السلف من يحقق كتب التراث العلمي من يضبط الشارع العام من المنكرات من يعيد الحقوق إلى أهلها من يربي أبناء المسلمين في بيوتنا وشوارعنا وأسرنا من لزوجاتنا والنسائنا إلا منكم نحن بهذا الواجب. هل نستورد له المعلمين من الخارج هل نستورد لأولادنا الموافين من, من الخارج هل ندورنا في تجبيئة ولدي؟ كل إنسان بيتأني على طول الواجب. أين دورك في بر أبيك وأمك؟ أين دورك في الاحترام إلى زوجتك ورفع الجهلة عنها؟ بسأل سؤال. مين فيك غلط رسالة في التوحيد مع جدته؟ فيك؟ مين؟ اشوفك علم جدته تفاصيل أحكام خلق النفس التي هي فرض وتعلن عليها. مين؟ وهو مدرس وشاطر وفاهم ومذاكر. أنا مش بكلم بعدي الناس لأن بقول ده أنا خاطب بالدرجة الأولى الذين يشارلون بالعلم وتعليمه. علينت إمراتك إيه من كتاب الله سبحانه وتعالى حقفت إمراتك إيه من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم من الحرمات تنتهك بسبب الجهالة في ولدك وزوجك وأهلك وأنت لا تحذك ساكناً ثم تطالب بأجندة عمل إيجابية هذا فرض عليها شباب وهذا متاح فلا تضيع المتاح انتظارا للمأمول لا تضيع المتاح المقدور انتظاراً وطمعاً في المحمول فالمأمول بيد الله عز وجل وكلام الأمة على المستوى العام إنما هو المشيخ الدعوة ليس بأحادي الطلاب كفوا عن السلطرة وابدأوا في عمل كفوا عن الكلام في تنفيذ ما تحفظونه من آيال الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضيعوا هذه الفرائض التي أمركم الله عز وجل بها وأقدركم الله عز وجل عليها اضعوا الى الله في كل مكان لضوابط الدعوة الفردية وضوابط الدعوة الشرعية وضوابط الدعوة الجماعية لا تتهور ولا تذكر لا تكن سلبيا متحجرا ولا تكن مقداما اهود لا يوعي مصلحة ولا يحتدم دينا ولا دليلا اضبط نفسك واضع للعلماء لتفهم ما الذي يجب عليك استني هذه الفرصة فقد لا تعود هذه الايام مرة اخرى قد لا تعود هذه الايام مرة اخرى ثم لا يكن منا الى عبد اصابع واتقوا الله عباد الله وأحسنوا فيما خولكم الله عز وجل إياه واتقوا الله عز وجل فيما تحملون من أمانة العلم والدعوة إلى الله واعتذروا إلى الله بأداء الأمانة وليكن شعاركم معذرة إلى ربيكم ولعندهم يتكون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا هذا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سؤال بعد السلام ورحمة الله وبركاته يقول رجل معروف عنه أنه هو صاحب بطع أو صاحب فكر باطل أو يدعو إلى ضلال وهذا الرجل فعل معروفا معينا فالحكم الثنائي عليه وشكل على هذا الصنيع المعين واجداته الله خيرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لم كانت وقعة بدر وما كانه الله عز وجل من رقاض الكفار وجاءه وفود المشركين يكلمونه في وسارة, في وسارة بدر من المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان جدعان حيا ثم كلمني فيها هؤلاء إنتنا لا شفعته فيه لا شفعته فيهم لو كان ابن جدعان جدعان جدعان على كفر في مطلس الصحيمة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال يا رسول الله إن ابن جدعان كان يحمل الكلة ويقل الضيف ويعين الملهوف هل ذلك ينفعه يوما من الدهر؟ قال لا يا عائشة إنه لا يقل يوما ربي خريخة في يومكي ربيت في لي خطيأتي يوم الدين. فهذا الرجل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهل الجنة قال لو كان حيا ثم كلمني فيها لا إن أي في كفار قلب بدر لقبل النبي شفاعة في الدين لأنه له يد خير وغنيمة معروف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاحب البدعة أو صاحب البلاء بعد بيان بدعته وبعد دعوته إلى المعروف إن أدى إليكم معروفا فافئوه. هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم من أزى إليكم عروفا فكافئوه وقال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله ألا يشكر الناس أما أن نعظم شأن الرجل ونعمي خبره بحيث لا يعرفه أحد فهذا تبليث كله تبليث بر نفس السؤال موقف الدعوة السلفية والمشاركة السياسية وهل تتظلون بعيدين على المشاركة العملية في كل جوانب ومنها السياسية برضو في كل الجوانب برضو بعيدين في كل الجوانب ومنها السياسية اقرأ موقف الدواء من التغيير وانت تعرف المسألة المجال أطول من أنا وجيب على مثل هذه المسائل وأنا أقول هذه المشاركات السياسية برضو بتخضع لقانون المصلح والمسد وبعدين تنبيه بعض الناس متصور أن السلفيين كانوا يشتبهون العمل عمل السياسي في مصر والمشاركات السياسية علشان كان في تزوير وبعدين اشتعل لا مش هو ده الموقف الوحيد في امتناع التيارات السلفية والإسلامية والسنية من المشاركة في العمل السياسي والبرلمانات لا ده من جملة الأسباب فإن زال السباب فقد ذكرت أسباب فإن تغيرت تغيرت الفتوى وإحنا نجلول فتوى تغير بتغيير الظروف والأزمان مش نشتخبط ولا حاجة مش تفضل. وإلا فالبرلمان الكويتي يختلف عن البرلمان المصري بعض الشيء والبرلمان المصري يختلف عن البرلمان السعودي بأشياء كثيرة وذا بيختلف من مكان لمكان ولذلك الفاتوة تسمح من الشيخ ابن عامين بطريقة ومن شيخ آخر بطريقة أخرى لأن هذا كما قال قائل أهل مكة أعلموا بشعبين إذا أقرأ لهذه المسألة يعني الشيخ اللي يفتي في ظروف بلد معينة يستطري حال البلد ويطلع على ظروف هذا الدستير هذه الدستير من الداخل وبناء عليه الجواب أو بالمنع بنقول المظاهرات التي لها مصالح ومفاسد فأيوها تغلب على الآخر وهذا البعد عن المظاهرات من المشايخ كان مصلح أكبر ما احنا دوبنا السؤال ده عظيم السؤال وجيب عليه تمام احنا قلنا إحسان المشايخ بأهل المظاهرات وأهل الثورات بإعدل المشاركة على سبيل البعوة وعلى سبيل العموم كان حسناتا ولم يكن سيئة ولكن كثير من الناس لا يتصور المسألة وهو واقف يرضى لنفسه موقف المحايل هو عدو ان الشيخ فلان عمل صح الشيخ فلان عملش غلط الاخر فلان عمل صح الاخر لان انتم ما انصبك قضية ما انصبك قضية انت سأل اهل الان وولي الاخر هذا ماذا احجنت والاخدم لماذا اقدمت بدلا من ان نقش موقف المصنفين فقط؟ مسألت الخروج وهل وهلأ تكونوا الا بالسيف المنصوص لكتب الشريعة والعقيدة كتب العقيدة الخلفية كلها ان الخروج الذي يذم به الخوارج ويتبرأ منه أهل السنة هو الخروج على أولاة العجل السجد فإن هذا مما نحن فيه الآن؟ من اللي رفع سيد المظاهرات؟ وإحنا بنقول إن أسطور البلاد نفسه بيقول إن ده حق مجفور لكل إنسان ومع ذلك لما مشاهدنا منعهم ما منعوش عشان هو خروج ولا منع عشان هو بدعة ولا منع عشان هو محرم لذاته منعوا لما يرونه من مصالحة قليلة في مفاتذ كثيرة ولو حبينا نتكلم عن المفاتذ التفصيل إنت شفتها بعينها انت شفت اللي بعينك مش محتاج حد يعيدها لك اخر كنت في الميدان يعني ميدان التحرير وباقي البطاجيه فوقفت امامهم ودافعته عن الميدان وعن المتظاهرين فما حكم ذلك وان كان المنع فكيف نفعل عندما هدموا علينا وان تركناهم افسل مظاهره واخذوا الميدان لا خلاص في فرق بين الانسان جوه الاثم وسبب تمام هو كل واقع فقهه زي ما نقول الفاتوا تتغير بتغير الأماكن والأشخاص والأزمان. جاي يسأل أروح المظاهرة ولا ما روحش؟ لا ما روحش. بدعه لا مش بدع. خروج لا مش خروج. تشبه بالكفار لا مش تشبه بالكفار. أم ما عندنا واجب داخلي عندنا جبهة داخلية في البلاد لابد مما يقوموا عليها. لو كل الناس راحوا المظاهرة البلد حتخلو لأهل الفساد في داخل. واضح الأمر؟ طيب. انت غرست تريد ورحت المظاهرة بالفعل ومتكلمني من أرض المظاهرة انا هو ولو مشيت البطلة ذي لك لا إسمه نس الله عز وجل أن يعافيك وأن ينجيك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالفتن تختلف باختلاف الحال وباختلاف الأشخاص والأفراد والأماكن. نبتدي هذا القدر سبحانك اللهم ربنا والحمد نشهد أن لا إله إلا, إلا أنت نسأل ربك أن توب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً شيخنا الطالب السلام سبحانه تعالى نتمتع بعلمه. ونصل السلطه على انفعال مما يستمعون القوله باحترام عاصم طول الامام المنزل ان شاء عن لقاء زياره